الوحدة السادسة عشرة العطلة الدرس السادس والتسعون القراءة والكتابة اولا القراءة التدريب الثاني اقرأ الفقرة ثم أجب بنعم أو لا في الإسلام عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى يكون عيد الفطر بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شهر شوال بعد الصوم نؤدي زكاة الفطر للفقراء قبل صلاة العيد وهي صاع من طعام عن كل شخص كبير وصغير وبعد صلاة العيد نزور الأهل والأصدقاء يأتي عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة نصلي صلاة العيد بعد شروق الشمس ونذبح الأضحية ونزور الأهل والأصدقاء بعض الناس يقضي عطلة العيد في المدينة أو في القرية أو على شاطئ البحر التدريب الثالث اقرأ الفقرة ثم اكمل العبارات ستبدأ عطلة الصيف بعد اسبوع وسيسافر الطلاب الى الاهل سيسافر احمد الى بلده سيقضي العطلة في القرية ليساعد والده وعمه في المزرعة وعلي سيسافر الى السعودية ليقضي العطلة بين مكة والمدينة وسيعتمر ويبقى شهرا في مكة بالقرب من المسجد الحرام وسيبقى شهرا في المدينة بالقرب من المسجد النبوي سيقضي عمر وأسرته العطلة في مصر سيسافر بالبحر وتسافر أسرته بالجو سيقضي الأيام الأولى في القاهرة ليرى نهر النيل ويزور الأزهر وسيقضي عشرة أيام خارج القاهرة سيزور صديقه أحمد في قريته ويقيم معه في مزرعة والده انتهت الوحدة